الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر farji' al-basar farji' al-basar hal tara min futur thumma arji' al-basar وَلَ قَدَ زًَا السَّم أََُّ بِمَصَابِ حَوجَعَنهَا رجمَ للِشَّطينِ وَأَْتَدنَا لَهُ عذابَ السَّعير وَلَِّذينَ كَثَوبِ رَبِّهِمْ عَذاابُ جَهَن النَّم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 أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما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 فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم بِهِ تدعون قل أرأيتم إن أَهْلَكَنِيَ الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين